لَ قَد بتَغَبُ الْ الفِتْنَةَ مِن قَبلْلُ وَقَلَّبُوا لَأُمُحََّ جَ أَحَُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهَّهِ وَهُم كَارِحون وَمِنْهُ مُ مَي يَقُ ذَلّ وَلَا تَفْتّ أَل فِيفِتْنَةِ سَقَطُ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 سَتُرْبَصُونَ إِنَّ مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ قُلْ إِنْ أَنْفَقُوا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا لَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا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 وَلَا يتُونَ الصَّلَةَ إِللا وَهُ كُسَلَ وَلَا يون فِقُونَ إِللا وَهُمُ كارهون